اسم الله ما هو موضع الفتحة الذي تنوب فيه عن كسرة فالاسم الذي لا ينصرف ما معنى الصرف التنوين أحسنته فما معنى على هذا الاسم الذي لا ينصرف ما معنى هذا أي لا يقبل التنوين أحسنته وكذلك يضاف أيضا ولا الجر بالتسرى. الاسم الذي لا ينصرف ما سبب منعه أما أن يكون منعه لسبب واحد أو لسببين أحسنت الذي يكون لسبب واحد وجود سيغة منتهى الجموع فيه أو ألف تأنيث ممدودة كانت أو مقصورة أحسنت صيغة منتهى الجموع ماذا اشترط فيها او ما هو ضابطها ان يكون الاسم على صيغة مفاعل او مفاعيل بعد الف تكسيره حرفان مفاعل او ثلاثة احرف طيب مثال الاول مفاعل مثل مساجد وعمائم سنته ونواضح ومفاعل مثل محاريب وتماثيل وقوارير إلى آخره ومصابيح أيضا أحسنتم وملائكة منصرفة ولا ممنع منصرف ملائكة جمع ملك أنت ليش منصرفة ممنع منصرف جمع ملك ملائكة ما رأيك في هذا الاسم جمع تكسير ولا شك وبعد ألف تكسيري ثلاثة أحرف منصرفهم ممنع منصرف غير منصرف عن قاعدة التي أخذتها ما عليك لهم صدقت أمحمد منصرف لأنه يشترط أن لا يكون فيه التاء هذا الذي بعد ألف تكسير ثلاثة أحرف أن لا يكون مختوم بالتاء وملائكة فيه التاء انتبهوا لهذا يضاف أيضا لجمع التكسير. لا يكون مختوما بالتاء بعد ألف تكسير ثلاث أحرف ليس منها التاء هذه ملائكة منصرف تقول ملائكة ملائكة ملائكة منصرف لأنه كما ترى مختوم بالتاء والذي هو مختوم بالتاء من جموع التكسير وإن كان بعد ألف تكسير ثلاث أحرف يصرف كملائكة وألف الثالث الممدودة يا داود ما هو المثال على ذلك هذه المقصورة جرحة ومرضى وذكرى وحبلة هذه المقصورة الممدودة مثل صحراء وعلماء وأصدقاء قضراء وحمراء أحسنت هذه الممدودة فما الذي اشترط في الممدودة أن يكون قبلها ثلاثة أحرف أصول كلها أصول أن يكون قبلها ثلاثة أحرف أصول ما فيها شيء سعيد أحسنته فيمنع الصرف أو نعم ألف تانية تمنع الصرف إذا كان قبلها ثلاثة أحرف كلها أصول علماء أصدقاء إلى آخر ما ذكره حمراء صفراء بناء منصرف وممنوع الصرف ونساء نساء منصرف وممنوع الصرف يا أخي هذا الأخ هذا الأخ الذي صبعي يشير إليه أنت الذي التفت نساء منصرف وممنوع الصرف عند قاعدة ما هي القاعدة التي خدتها أنت نساء منصرف أحسنتها ليش منصرف نساء نعم الألف نمدودة ليس قبلها ثلاثة حرف قبلها حرفان النون والسين فيصرف أحسن سأتي بيوسع من هذا لكن هذا من البادئ بسم الله قال رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف تقدم معنى أن سبب منعه من الصرف إما أن يكون لسببين أو لسبب واحد وأخذنا الكلام على السبب الواحد وهو شيئان إما أن تكون صيغة منتهى الجموع فيه فتمنعه من الصرف وضابطها مفاعل ومفاعين يكون الجمع هذا من باب جمع التكسير على هذه الصيغة مفاعل ومفاعيل، فما كان كذلك يمنع من الصرف من الأسماء ما لم يختم بالتاء، فإن ختم بالتأ صرف كملائكة، وإن كان على مفاعيل لكن فيه التاء فيصرف في هذه الحالة، وما لم يكن كذلك فيمنع من الصرف كمساجد ونواضح وعمائم وسراويل ومصابيح وكذلك محاريب وقوارير هذه كلها ممنوع من الصرف لوجود الصيغة فيها مفاعل أو مفاعين وكذلك مما يمنع لسبب أو مما يمنع لسبب واحد أن تكون فيه ألف تأنيه ممدودة كانت أو مقصورة والممدودة يشترط فيها أو ضابطها أن يكون قبلها ثلاث أحرف أصول فإن كان قبلها ثلاث أحرفان قبل الألف ممدودة حرفان صرف الاسم كنساء وبناء نعم وكذلك أيضا المقصورة أن تكون ثلاثية فإن كانت ثنائية صرف هدى يصرف هدى هذا يصرف أن تكون ثلاثية أما إذا كانت ثنائية في الاسم فلا يعني أن تكون قبل قبلها ثلاثة حرف أيضا كذلك فإذا كان قبلها حرفان صرفه مثل هدى الآن قبلها حرفان لسا كذلك يصرف الاسم هدى غير العلم أما إذا كان اسم لامرأة هدى ممنوع الصرف العلمي والتنيف كما سيدي لكن هدى من هداية فهو يصرف يكون منصرفا فإن كان الثلاثي يصرف لابد أن تكون قبلها ثلاثة أحرف أيضا حتى المقصورة انتينا من هذا نأخذ غيرها أيضا كذلك ما يمنع من الصرف لكن لسببين أخذنا فيما تقدم من درسنا ما يمنع من الصرف لسبب واحد ألف التأنيث أو صيغة منتهى الجموع بقي معنا ما لم نأخذه من المنوع ما لم نأخذه من المنوع من الصرف أن يكون منعه لأجل سببين فيه وهذا أشياء كثيرة تمنع من الصرف لأجل سببين منها ما يكون منعه من الصرف لأجل العالمية والتأنيث هذان سببان يمنع من الصرف لأجل العالمية والتأنيث فأي اسم تراه؟ هذا هو الأصل الأصل فيه فيه عالمية وتأنيث منعت من الصرف مثل فاطمة وزينب فاطمة وزينب فهذان الاسمان ممنوعان من الصرف المانع لهم من, من الصرف العالمية والثانيث مررت بفاطمة وزينب تمنعهم من الصرف تقول فاطمة مجرور وعلامة جره الفتحة نابتا عن الكسر لأنه اسم منوع من الصرف وكذلك مررت بزينب زينب مجرور أو نعم مجرور وعلامة جرنه الفتحة نابتا عن الكسر لأنه اسم منوع من الصرف ما هو سبب منعه من الصرف صيغة ونت الجموع أو العدل ما هو سبب منعه من الصرف صيغة من الجموع أو ألف التأنيث هذا لابد فيه من سببين المانع له من الصرف العلمية والتأنيث أحسنت فهذا قسم من النوع الثاني يكون منعه من الصرف لسببين أن توجد فيه عالمية وتأنيث فإذا وجدت فيه عالمية وتأنيث منع من الصرف مثل فاطمة سواء كان هذا التأنيث لفظي ومعنوي كفاطمة عالم على مؤنث ولفظه مؤنث أو يكون التأنيث معنوي لفظي فقط مثل قتادة حمزة كذلك شعبة تقول مررت بشعبة عن شعبة ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث الذي فيه التاء وعلم سواء كان لمذكر أو لمؤنث هذا الخلاصة الذي فيه التاء هذا الاسم الذي يمنع من الصرف العالمية والتأنيث بالتاء سواء كان علم لمؤنث كفاطمة وخديجة وروقية هذا علم على مؤنث أو كان علم لمذكر كقتادة وشعبه وحمزة وطلحة هذه علم لمذكر تمنعها من الصرف فتقول عن شعبة عن قتادة عن حمزة كلها ممنوعة من الصرف عن طلحة رضي الله عنه ممنوعة من الصرف للعالمية وهيش والتأنيث فالذي هو مؤنث قد يكون بالتاء وقد يكون بغير التاء بالتام مثل هذه فاطمة وأيضاً كذلك خديجة وطلحة وحمزة وغتادة والذي بغير التام مثل زينب وسعاد هذه بغير التام كذلك فيمنع من الصرف فالمدار وجود التأنيث العلمية مدار منعه وجود التأنيث العلمية فمتى ما وجد التأني وجد التأنيث وجد العلمية منعه من الصرف وإن كان لمذكر وإن كان لمذكر مثل طلحة مثل حمزة هذا مؤنث أم ليس مؤنث؟ لا في النفض الصي. مؤنث أم ليس مؤنث؟ مؤنث كيف عرفنا انه مؤنث؟ وجود التافي التاء من علامات إيش التأنيث عندنا علامتان التاء التا والالف التاء والألف, التا والالف ألف المقصورة والممدودة يقال لها ألف تأنيث هذه علامة من علامات التأنيث. فالاسم العلم الذي هو لمذكّر إذا وجدت فيه التاء يصرف او يمنع الصرف. ايش قال في منعه العالمية وايش والتأنيث لو قال لك غائل كيف تقول في مؤنث وهو مذكر طلحا حمزة نقول مؤنث في ايش في اللفظ فقط مؤنث في اللفظ وإلا معناه يدل على على مذكر فمتى ما وجدت العالمية والتأنيث منعه من الصرف الاسم وقد يكون هذا الاسم مؤنث ما فيه تاء ولكنه علم على مؤنث مثل زينب ومثل سعاد ما فيه تاء من علامة التأنيث لكن زينب هذا يسمى بها من المؤنث أم لا فإذا كان الأمر كذلك أيضا منعه من الصرف فالمؤنث هذا الذي علم إما أن يكون بالتاء أو يكون بغيره بغير التاء إما أن يكون بالتاء كما تقدم فاطمة وطلحة أو يكون بغير التاء مثل زينب وسعاد. والكل يمنع من الصرف هذا منع من الصرف لسببين. ومما يمنع من الصرف أيضا لسببين. يكون فيه عالمية وأيضا كذلك وزن الفعل عالمية وزن الفعل مثل أحمد أكرم علم علم مذكر أكرم يسمى به يعني مثل أيضا كذلك يشكر علم على قبيلة ومثل تغلب علم أيضا على قبيلة فهذه تمنعها من الصرف فتقول مررت بأحمد وأكرم أكرم على أنه علم مررت بأحمد وأكرم فما المانع للصرف العلمية وزن الفعل فإن أحمد كالفعل الذي هو أحمد ربي أنت تقول أنا أحمد ربي هذا فعل فأحمد العلم وزنه وزن وزن الفعل أحمد الفعل أليس كذلك فيمنع من الصرف لوجود العلمية وزن الفعل وكذلك يشكر هذا يشكر يستعمل اسمه ويستعمل فعل تقول أنا أشكر أو فلان يشكر ربه فلان يشكر ربه فإذا صار علما نقول هذا يمنع من الصرف ليش للعالمية وزن الفعل لأن وزنه وزن يشكر الفعل فيمنع من الصرف لوجود العالمية والفعل فتقول مررت بيشكر مررت بيشكر ما نعنه الصرف العالمية وزن الفعل فهو مجرور وعلامة جرده الكسرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف العالمي وزن الفعل وكذلك تغلب القبيلة معروفة أيضا تقول مررت بتغلبة ممنوع مجرور وعلامة الجري Europe نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له الصرف العالمي ووزن الفعل هذا واضح وما هو واضح واضح ان شاء الله هذا ايضا يمنع لسببين للعالمية وزن الفعل أو يكون ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة للعلمية والعجمة مثل إسماعيل وإبراهيم وإسحاق هذه كلها ممنوعة من الصرف ما هو المعنى من الصرف؟ العلمية والعجمة وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبا هذه كما ترى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبا لماذا جرى في لأنها اسمها ممنوعة من الصرف ما هو المانع لها من الصرف فكيف تعرب هذه الآن من يعرب هذه الآية وما أنزل إلى إبراهيم إلى حرف جر وإبراهيم اسم جرور بإلاء وعلامة جره الفتحة نعم نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العلمية والعجمة فإبراهيم هذا من أسمانه عاجب في الأصل فيمنع من الصرف لأجل ذلك وما بعد إسماعيل ويعقوبة نعم معطوف على ما تقدم المعطوف على المجرور وعلى ما تجرها الفتحة نيابة عن الكسر لأنها أيضا أسمان ممنوع من الصرف المنع على من الصرف العلمية والعجمة وأنت يخيف تسع آيات إلى فرعون وقومه أنت أنت اللي في تسع آيات إلى فرعون وقومه أنت أنت ها بس إلى فرعون نعم إلى حرف جرح سنته أحسنت طيب المانع له العالمية والعجم أحسنته اسم أعجمي فرعون فلما دخلوا على يوسف على حرف جر أحسن ويوسف اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابا عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية والعجمة يوسف اسم أعجمي يمنع من الصرف لهذا السبب العالمية والعجمة أليس أليس في جهنم مثوى للمتكبرين في حرف جر جهنم اسم مجرور علام جره فتح الضائر على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف المال علامة الصرف العالمية والعجمة وأيضا التانيث ثلاث عينا فيه لا بس يجتمع في الاسم أكثر من عنا فهو علام ومؤنث وأيضا كذلك أعجمي على قول منهم من يقول العالمية والتأنيث ومنهم من يقول العالمية والعجمة ولا مان عندكم فيه هذه الثلاث العلل سواء قلت العالمية والتأنيث وهذا الأقرب أو قلت العالمية والعجمة لكن أقرب العالمية والتأنيث في جهنم أليس في جهنم مثوا للمتكبرين لكن لو قال الشخص العالمية والعجمة لا بأس فقال به بعضهم فهذه كلها أسماء كما ترى ممنوع من الصرف من هو العجمه هذا يقول لكم ارى انتم بان ملائكه ليس ملائكة نكرة يطلق على الملائكة المعلومون لكن ما هو علم على شخص معين ملائكة هذا جمع وليس معلم على شخص معين لمعلي جنس معين لا لا مثل نعم التانيث للتانيث لكن هو منصرف الآن هذه الألف ما هي ألف التانيث وإنما أصله هي هذه مثلا للكافرين ليس من ممنوع منصار بل هو منصرف ونحن نحاول نختصر في بعض الأشياء وأن الإشكالات على البادي تكون موجودة لكن يستمر على هذا الآن السهل وما يأتي إن شاء الله يوضح ما تقدم من الإشكالات في المتممة في قطر الندى فهذا الآن أنت تأخذك الأساس وبعد إن شاء الله بإذن الله يحصل خير كثير مع الصبر وإلى البادي ربما يشتشكل بعض الأمور السهلة طيب انتهينا من هذا الآن الآن السبب ما يمنع سببين أخذنا منه ما يمنع العالمية وتأنيث وما يمنع لأجل العالمية وزن الفعل وما يمنع لأجل العالمية والعجمة بقي ما يمنع لأجل العالمية وزيادة الألف والنون ما يمنع لأجل العالمية وزيادة الألف والنون مثل عثمان وعمران وعدنان أعلام كلها كما ترى عثمان علم مشهور وكذلك عمران أيضا نحصين مشهور عندنا يمر معنا الصحابي وأيضا عدنان وهي قبيلة مشهورة لكن على إنه علم على شخص علم على شخص فهذه ممنوعة من الصرف لوجود العالمية وزيادة الألف والنون فتقول مررت بعثمان عن عثمان رضي الله عنه وكذلك عمران عن عمران عن عدنان فهي ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون فلا تصرفها ولا يصلح صرفها إلا في الحالات التي سنشين إليها فيما بعد فهذا الآن منعها من الصرف هذه الأسمان لأجل العالمية وزيادة الألف والنون طيب ومما يمنع من الصرف أيضا لأجل العالمية والعدل لأجل العالمية والعدل مثل عمر ومثل زحل وفبل هذه كلها ممنوعة من الصرف وزفر لوجود العالمية والعدل فهي معدولة عن عامر عمر معدول عن عامر أصله عامر قالوا وعدل عن عدل عنه إيش عمر وفبل معدول عن هابل فهذا العدل خروج الصيقة أو خروج الاسم عن صيغته الأصلية هذا معنى العدل عندهم يخرج الاسم عن صيغته الأصلية فعمر قال معدول عن عامر هو عدل تقديري لكن خذوا هذا الآن عمر معدول عن عامر وزحل عن زاحل فكل ما رأيته قاعدة في هذا كل ما رأيته من الأعلام على فعل منعت من الصرف كل ما رأيته من الأعلام على فعل عمر زحل هبل زفر إلى آخره هذه كلها ممنوع من الصرف لأنها علام على أشخاص فيكون المانع لهم من الصرف ما هو العلمية وإيش والعدل العلمية والعدل هذا واضح أقوى نومه واضح فعلى هذا تقول عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فما يعرب عن عمر عن حرب جر وعمر مجرور عنه وعلى جره الفتح نيابة عن الكسر ما هو المانع من الصرف لمنعه من الصرف والمانع له مصرف الصرف العالمية والعدل معدول عن أي شيء عن عامر وزفر وهو من الأئمة عن زافر وزحل وهو نجم زاحل وكذلك هوبل وهو الصلم ذاك الذي كان يعبد أيضا ممنوع من الصرف للعالمية والعدل فهذه القاعدة كل ما كان من الأعلام على فعل منعه من الصرف للعالمية والعدل وعدله عن فاعل عدل هو عن فاعل هذا هو الأصل عمر عامر وزحل زاحل إلى آخره. طيب بقي معنا أيضاً علمية تمنع الصرف مع التركيب المزج. فإذا رأيت الاسم فيه علمية وفيه تركيب مزج منعته من الصرف مثل حضر موت حضرها موت مركب هذا الاسم من حضر ومن إيش ومن موت ثم مزجها وجعلها كلمة واحدة. ثم مزجا وجعلها كلمة واحدة فهذا يمنع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية وإيش والتركيب المزجي المقصود بالتركيب التركيب المزجي فقط أما الإسناد ما يدخل هنا الإسناد والإضافي ما يدخل في هذا الباب قيدنا بالمزجي والمزجي هو كل كلمتين ركبتا وجعلتا كالكلمة الواحدة خلطتا المزج هو الخلق كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة مثل هذا الآن الذي وحضر موت وكذلك بعد بك وقاضي خان إلى آخر هذا يسمى مركبة قاضي خان وهذا يوجد عند العاجم كثيرا يوجد هذا الشيء يركبون الشيء من كلمتين ومعدي كرب معدي كرب معدي وكرب كما ترى مركب فيمنع الصرف عن معدي كربة وكذلك أيضا ذهبنا إلى حضرموت موت إلى حضر ممنوع من الصرف وعلى مجره حضر حضرموت مجرور وعلى مجره الفتحا يابتا عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العالمية والتركيب المزجي وأما الإضافة إلى أصرف وكذلك أيضا تركيب آخر الإسنادي لا يدخلان هنا وإن المقصود خصوص التركيب المسجد. وستأتي إضافات عليه في غير هذا الكتاب انتهينا مما يكون مع العالمية ويمنع من الصرف ستة أشياء تكون مع العالمية وتمنع من الصرف إذا وجدت معها عالمية الشيء الأول نعيده ستة أشياء إذا وجدت مع العالمية منعت من الصرف ويكون سبب منعها سببان أو سببين ما عندك الأول؟ العلمية مع التأنيث سواء كان هذا الاسم مؤنث بالتاء أو بغير التاء أحسنتها العلمية مع وزن الفعل وزن الفعل مثل أحمد ويشكر وتغلب إلى آخره آه بالظن العلمية مع العجمة مثل نعم فيرعون وكذلك إسحاق وإسماعيل سنتبارك الله فيه. علمية، علمية وزالت الألف والنون مثل عثمان وعمران حقان إلى آخره. علمية والعدل مثل عمر والزحل والزفر إلى آخره. علمية مع التركيب المزدي مثل حضرموت وبعلبك وقاضي خان إلى آخره. طيب، فهذه تمنع من الصرف. بقي معنى وصفي وصفية هناك تقابل عالمية. أيضا تمنع يمنع الاسم أو يمنع الاسم معها من الصرف إذا وجدت معه واحدة من ثلاث. تقدمت العالمية تأخذ كم؟ ست. إذا وجدت ست واحدة من ست مع العالمية منع الاسم من الصرف. بقي معنى الوصفيّة أيضا يمنع الاسم معها من الصرف. إذا وجدت فيه وجدت فيه عللة من الست المتقدمة أو واحدة من الثلاث من الست المتقدمة مثل الوصفيه مع زيادة الألف والنون إذا وجدت وصفيه مع زيادة الألف والنون منع الاسم من الصرف مثل عطشان قضبان هذه اسمها كما ترى عطشان قضبان أو صافة لا يعلم هذا الإنسان يصب discontin تقول مرت في الارجل عطشان تصف بهذا الوصف ليس في فالوصفيه يمنع معها الاسم من الصرف إذا وجدت فيه واحدة من الثلاث المتقدمة الثلاث المتقدمة التي هي مقصودة مع الوصية زيادة الألف والنون ووزن الفعل وكذلك إيش العدل وكذلك العدل فالوصية يمنع الاسم معه من الصرف إن وجدت فيه ووجدت فيه مثلا زيادة الألف والنون تقول مررت برجل عطشانا أو مررت بعطشانة مررت بغضبانة مررت أيضا بأيش من هذه الأشياء سكرانة أحسنت مررت بسكرانة فما يعرى مررت بسكرانة فعل وفاعل وبسكرانا اسم مجرور على جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع ما هو المنع له الصرف نعم الوصفية مع زيادة الألف والنون فالوصفية تأخذ واحدة من ثلاث تأخذ زيادة الألف والنون مثل سكران مثل غضبان مثل عطشان فهذه رأيتها تمنعها من الصرف لأنها أوصاف ولأنها فيها زيادة الألف والنون ولا تكون زيادة الألف والنون مع الوصفية الا على هذا الوزن فاعلان بخلاف ما تقدم عمران عثمان عدنان ترى فيه فعلان وفيه فعلان وفيه فعلان ليس كذلك أما الوصفية التي مع زياة الألفanoون لا يكون اسمني على هذه الصيخة سكران أضبان عقشان على فعلان فقط ما في فعلان في الوصفية فإذا وجد فعلان يصرف عريان مررت بعريان صرفته مررت بعريان لأنه ليس مفتوح الأول بل هو مضموم الأول فتصرفه فتقول مررت بعريان لأن الوصفية اشترط فيها فعلان أن يكون الاسم على فعلان. أما العلمية تقدم فعلان مثل عدنان وفعلان مثل عثمان وفعلان مثل عمران. ما يشترط بيان يكون على هذا الصيغة فعلان أول مفتوح لا. لكن هذا مع الوصية لابد يكون أوله وإيش مفتوحا غضبان عطشان سكران وثاني ساكن. فإذا كان كذلك منع من من الصرف. أما إذا كان غير هذه الصيقة مثل عريان وصف أو ما وصف عريان مررت برجل العريان وصف أو ما هو وصف, وصف لكن هل يمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل وقصة وزاية الألف والنون لا ليش لأن أول مضموم اشترط في أوله أن يكون مفتوحا وثاني ساكن أما إذا كان مضموما يصرف عريان هذا هذبه من هذا الباب وإن كان وصفا لأنه ليس على فعلان فلا بد أن يكون على فعلان أول مفتوح ثاني عيش ساكن قيسوا هذه الصيغة على الأوصاف الأخرى هذا واضح و جاء الوقت و جاء الزيادة سبحانه و نحمده إن شاء الله بكرة هذا العيد من أولها لأن مهم جدا هذا الدرس من أول الوصمة مع الثلاث العلماء إلهنا